نکرارم سینا د ارمن بمدینا د الوان سلطینا بهتنین حسینا نکرارم سینا ارمان میمادیه نه ارمان میمادیه نه مومی شی اوګر درځو او اي مومی شی اوګر قرار مين سينه صرشنا بيحدارين حسنا وربع دخدين زيلة فيلس رحمة تغنين كرار من سنة ده أرمان ممدينة ده أنا ورسل صرشنا بيحدارين حسنا ده مدینہ <تصفيق> نکړارم سینا د ارمان بمدینہ د انوار سنچینه بهترین حسینہ د جونز لین اس جانت لي نسى مدينتنا قرار منسنا دار من مدينتنا ده انا ورسل شينا بيهتلين حسينا کاو بچو کړي می صفونه لاخرار می سينه د ارمان بمدینہ د انوار سنشینه بهتارين ناكرار من سيناء دا أرمان بمديناء دا أنوار سرشيناء بيختارين حسيناء ورتنبك لدعادة ورتنبك لدعادة شينا ده ارمان می مدینه ده انوار وصل شینا بهدالین حسینا بمدینه کی زنت سفر کتن ناقرار ده ارمان می مدینه داء الوارو سلتشيني بيحترين حسيني نكرار من سيناء داء أرمان من مديني داء الوارو سلتشيني ربا دوو مخڑے قبول انا خرا مين سینا درمان میمدینا ده انوار وس سینا بهتنین سيزود الغانيكا ومدتلو خواستو مينا قرار ميسينا دا أرمان مي مدينة دا أنوار سلتشينا بيحترين حسينا دا أرمان نكرار منسنا دار من دا بمدينا دا ده من بمدينا ده انوار سنشنا بختارين